يقول أحسن الله إليك هل يلزم عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن أكون مقابل القبر أم يجزء من وراء الجدار خارج الحرم لا إذا كان المقصود الزيارة إذا كان المقصود الزيارة فيؤتى عند القبر ويكون القبر أمام الإنسان والقبل خلفه ويسلم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 مثل مكاننا هذا احيانا يقب بعض الناس ويستقبل القبر ويسلم أهل العلم يقولون هذا العمل إلى الجفاء أقرب منه إلى الود والصفا ومما نص على هذه العبارة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإضاح لأحكام الحج والعمرة والزيارة أما إذا كان قصده الزيارة فيذهب الى القبر ويكون القبر أمامه والقبله خلفه ويسلم سلام الزيارة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 هذه اعطاني اياها احد الاخوه ذكر انها اعطيت له في الروضه اعطاه, أعطاه اياها أحد الزوار وقال إن هذه رسم حذاء النبي عليه الصلاه والسلام ونصحه أن يعلقها وقال انها تقي من العين وتقي من كذا وانها مفيدة في كذا وتشفي وذكر له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 مثل هذا الحديد وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه ما رأيكم بشخص وكل إلى هذه الحديدة وكل إلى هذه الحديدة لتقي من العين أو تقي من السحر أو تقي من الحسد أو تقي من غير ذلك وكل إلى هذه الحديدة أي شيء تنفعهم ان أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمة قل